أعوذ بالله من إياهم أن يأتوا بهؤلاء الذين زعموا أنهم لله عز وجل شركات وفي قوله تعالى ويوم يقول إثبات لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة بصوت وحرف كلاما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوقين، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أي هؤلاء دعوا شركاءهم الذين كانوا يشركون بهم في الدنيا كما أمرهم الله عز وجل نادوا شركائي فنادوهم لكن الشركاء لم يستجيبوا لهم كما قال سبحانه وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وقال تعالى ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد إذا كل من اتخذ شريكا مع الله عز وجل في الدنيا سيرى وبال ذلك في الآخرة حينما يتبرأ كل واحد من الآخر، قال تعالى وجعلنا بينهم موقعاً، وجعلنا بينهم موقعاً. الضمير في قوله تعالى بينهم إما أن يكون عائداً إلى هؤلاء الشركاء والذين أشركوا بهم. يعني يكون عائدا على هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شركاء وهذه الآلهة والشركاء الذين اتخذوهم من دون الله سبحانه وتعالى والموبق اسم مكان من وبقى وبوقا إذا هلك ومنه قوله تبارك وتعالى أو يوبقهن بما كسبه وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات فالله عز وجل يقول وجعلنا بينهم موبقا أي جعلنا بين هؤلاء وبين شركائهم موبقا أي مهلكا بحيث يفرق بينهم وبين ما يشركون فلا يصلون إليهم بحال، وقد قال بعض المفسرين إن الموبق واد في جهنم، وبعضهم يزيد ويقول وواد في جهنم فيه قيح وصديد، وآخرون يقولون الموبق هو العداوة الظاهرة، يعني يجعل الله تبارك وتعالى بين هؤلاء عداوة. ظاهرة يوم القيامة كما جاء ذلك في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل كقوله تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصارات عليهم وما هم بخارجين من النار وقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إلى آخر الآيات هذه عذاوة ظاهرة تكون تكون بين هؤلاء وبين شركائهم قال الإمام بن كثير رحمه الله والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير يعني سواء قلنا ان المهلك اسم مكان او عداوة ظاهرة فالحاصل ان الله عز وجل يفرق بين هؤلاء فلا يصل بعضهم الى بعض كما قال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فزيلنا بينهم أي ميزنا بينهم وفصلنا بينهم وقيل الدمير يعود إلى المؤمنين والكافرين واجعلنا بينهم موبقة أي جعلنا بين المؤمنين وبين الكافرين موبقا أي جعل الله تبارك وتعالى بينهم مهلكا يفرق به بين أهل الهدى والضلال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 أيها المجرمون امتازوا اليوم أيها المجرمون يعني انفصلوا وتميزوا عن المؤمنين إذن هذه الآية ويقول تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة تبين لنا وتوضح لنا صورة ومشهد من مشاهد يوم القيامة لا بد أن يقع كما وعد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فيفرق بين الكافرين وشركائهم كما يفرق بين المؤمنين والمشركين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وراء المجرمون النار في هذا اليوم العصيب فهذه الآية حكاية لمشهد آخر من مشاهد يوم القيامة فالمجرمون يبصرون الحقائق يوم القيامة تلك الحقائق التي كانوا يتغافلون عنها في الدنيا والتي كانوا يكذبون بها ويقولون لا بعث ولا نشور ها في هذا اليوم يرونها عيانا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها والظن هنا بمعنى اليقين فالظن يأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى اليقين كما يأتي بمعنى الشك وهنا أتى بمعنى اليقين فظنوا أنهم مواقعوها يعني أيقنوا أنهم مخالطوها وواقعون فيها أيقنوا ذلك لأن ضسل كانت تنذرهم في الدنيا وتحذرهم لقاء يومهم هذا فكانوا يكذبون فالآن قد رأوا النار بأعينهم فأيقنوا أنهم أهلها وأنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة والمصرف اسم مكان للجهة التي ينصرف اليها الانسان للنجاة من ضر احاط به هذا هو معنى المصرف ان الانسان ينصرف الى مكان يلجأ اليه عندما يحيط به ضر او يحيط به شر فيظن أنه إذا لجأ إلى هذا المكان فإنه ينجو من هذا الضر وهذه المصيبة ولم يجد عنها مصرفة وقد بين الله عز وجل في آية أخرى أن النار تراهم كما يرونها قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا ولا معارضة ولا تناقض بين الآيتين فالمجرمون يرون النار والنار كذلك تراهم فهم إذا رأوها أيقنوا أنهم واقعون فيها وهي تراهم من مكان بعيد فيسمعوا لها تغيضا وزفيرا لأنها تعلم بإعلام الله إياها أن هؤلاء هم أهلها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا أن لا موطئ للقسم فهذا قسم من الله عز وجل أنه صرف في هذا القرآن والتصريف معناه التنويع والتكرير والمثل كما تقدم هو القول الغريب السائر في الآفاق الذي يشبه مضربه مورده يعني هذا هو تعريف المثل أنه قول يسير في الآفاق قول غريب يتنقل بين الناس فيعلم الناس بهذا المثل حقيقة ما فالله عز وجل يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل والمعنى ولقد كررنا ونوعنا في هذا القرآن لأجل هداية الناس ورعاية لمصالحهم ولنفعهم قررنا لهم ونوعنا لهم من كل الأمثال التي تكفل هدايتهم وتشفي قلوبهم فالله عز وجل يذكر هذه الأمثال في كتابه لأجل هداية الناس ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي أن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم من كل جنس وصنف, وصنف مثلا فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا والأمثال كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وقد بين سبحانه وتعالى أن الغرض من ضرب هذه الأمثال هو تذكير الناس بما في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون إذا من كل مثل أي من كل جنس كما ضرب الله عز وجل مثلا بالبعوضة ومثلا بالذبابة ومثلا بالماء النازل من السماء وضرب الله تبارك وتعالى مثلا للإخلاص ومثلا الرياء ونحو ذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للشرك ومثلا للتوحيد والأمثال كما قلنا كثيرا في كتاب الله عز وجل ولكن هذه الأمثال كما قال الله عز وجل لا يعقلها إلا العالمون وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في قوله الإنسان هذه الجنسية فيتفيد الاستغراق وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى وكان الإنسان أي جنس الإنسان وكان جنس الإنسان ولا يصح أن نقول إن الإنسان هنا هو الكافر فقط لأن أل هنا تفيد العموم والاستغراق فيدخل فيها كل بني آدم سواء المؤمن والكافر وسواء المرأة والرجل وسواء من كان منذ الخليقة الأولى إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها فهذه لفظة عامة يدخل فيها كل من ينتمي إلى هذا الجنس وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي كان الإنسان أكثر الأشياء التي تجادل ومن شأنها الخصومة وهذه الآية قد تلاه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يبين ما قلناه إن الآية تعم ولا تخص وذلك لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة من الليالي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهما وترق الباب فوجدهما نائمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نجاة ابنته وابن عمه كما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وهذا من باب قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ومن باب قوله وتعاونوا على البر والتقوى فلحرصه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقد وجدهما نائمين ألا تصليان يعني ألا تصليان بالليل نافلة فقال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف حينما قال له ذلك علي وهو يضرب على فخذه ويقول صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينصح علي رضي الله عنه فأجابه علي رضي الله عنه بهذا الجواب يقول يا رسول الله أنفسنا بيد الله لو أرد الله عز وجل أن يقضنا لنصلي أي وإلا وإن لم يرد فلن نقوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الإنسان أكثر شيء جدد لكن الغالب على أهل الإيمان الاستسلام الاستسلام لآيات الذكر الحكيم الغالب على أهل الإيمان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 لا يجادلون في الذكر الحكيم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس أن يؤمنوا الناس أيضا تشمل من كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في الأزمنة المتقدمة، أي في أيام كل رسول من الرسل التي الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم، فهذه قاعدة عامة يبينها الله عز وجل، وما منع الناس؟ أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أي ما منع الناس من الإيمان نقص البيان أو تقصير الرسل أو لأن الرسل لم يقوموا بحق البلاغ وحق البيان لا إنما قام الرسل بما أوجبهم الله تبارك وتعالى عليهم قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح صلى الله عليه وسلم واستشهد أمته في أعظم محفل وذلك في حجة الوداع إذ قال لهم صلى الله عليه وسلم وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك بلغت فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل بلغوا أقوامهم إذا ما هو المانع من الإيمان عندئذ المانع من الإيمان هنا أمر آخر غير البيان وغير الهدى فيقول الله عز وجل وما عن الناس. أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وتفسير هذا له معنيان المعنى الأول ما منع الناس عن الإيمان نقص البيان فقد ذكر الله عز وجل أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن لكنه منعه انتظار سنة الاولين من الامم ونزول العذاب عليهم يبقى هذا معنى الاية على وجه من اوجه التفسير يبقى الذي منعهم انا مش هنؤمن الا لما نرى سنة الاولين وما هي سنة الاولين لما نرى العذاب قائد ونوق. أننا إذا لم نؤمن نعذب فعندئذ النؤمن، ولا ينفعهم الإيمان عندئذ لا ينفعهم الإيمان عندئذ والمعنى الثاني ما منعهم من الإيمان مع وضوح الآيات وجلاء البينات إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون حتى موعد هلاكهم ويكون المعنى هكذا وما منع الناس أن يؤمنوا إجزاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل ما منعهم ما سبق في علمنا أنهم لا يؤمنون حتى يأتيهم موعد هلاكهم فيكون المانع هو أن الله عز وجل كتب فيما سبق في اللوح المحفوظ أنهم لا يؤمنون حتى يأتي وقت هلاكهم وقوله تبارك وتعالى إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلة أي يأتيهم العذاب عيانا ينظرون إليه وقيل قبلة معنى قبيل والمعنى هنا قبلة أي يأتيهم العذاب جميعا وهذا معنا من المعاني وان كان المعنى الاول اظهر وهو الا ان يأتيهم العذاب قبلا اي مقابلا لهم ينظرون اليه ويواجهونهم ثم قال سبحانه وتعالى مبينا وظيفة المرسلين فقال جل وعلا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فبين سبحانه وتعالى أنه ارسل المرسلين ارسلهم لوظيفة معينة وهي البشارة والنذارة أما البشارة فهي الأخبار التي تحمل الخير للمبشر وأما النذارة فهي الأخبار التي تحمل الشر والسوء للمنظر فهذه وظيفة المرسلين بيّن الله عز وجل في كلمتين وهذا يعني أن الرسل لم يرسلهم الله تبارك وتعالى ليكره الناس على الدخول في الإيمان أو يكره الناس على الدخول في الإسلام وإنما وظيفتهم البيان يبينون ما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين المخلصين وما توعد به سبحانه وتعالى الناكثين الكافرين المجرمين المشركين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوان هذا موقف آخر للكافرين من المرسلين يجادل الذين كفروا بالباطل والمجادلة هي المخاصمة المجادلة هي المخاصمة والمخاصمة هنا ليست بالحق وإنما بالباطل والباطل في اللغة هو الشيء الزائل الباطل هو الشيء الزائل المضمحل وهو ضد الحق والحق في اللغة معناه الشيء الثابت يعني هم ضدان الباطل شيء زائل وهو كذلك يعني هو اسم على مسمى الباطل يزول ويضمحل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق هذا حكم الله عز وجل الباطل كان زهوق لا بد أن يزهق حتى وإن ظهر في وقت من الأوقات إلا أن الله عز وجل كتب على الباطل الزهوق لأنه لا يثبت أمام الحق وأما الحق فهو أيضا اسم على مسمى فهو شيء ثابت لا يزول وإن حاول الناس إزالته فإنه يبقى شامخا ولا يستطيع أحد أن ينزع هذا الحق من جذوره ومن أصوله فالله عز وجل يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق والدحض هو الطين الذي لا تستقر عليه الأقدام شيء الزلق والمراد بقوله تبارك وتعالى ليضحضوا به الحق أن يزيلوا ويبطلوا به الحق تقول العرب ضحضت رجل فلان ضحضت رجل فلان إذا زلت وزلقت ومنه قوله تبارك وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دا حجتهم داحضة أي حجتهم تزل أو تنزلق ولا تثبت في مكانها ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوة ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أنه أرسل أرسل وأيّدهم بالآيات والآيات تطلق ويراد بها الآيات الكونية وتطلق ويراد بها الآيات الشرعية أما الآيات الكونية فيخلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الدال على وحدى نية الله سبحانه وتعالى وحده كما يدخل في الآيات الكونية ما أيد الله تبارك وتعالى به النبيين والمرسلين من المعجزات فهذه تسمى آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر فهذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى أيد بها هؤلاء حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذه الآيات آيات تدل على صدق المرسل تدل على صدق هذا النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه ما من نبي إلا آتاه الله عز وجل شيئا من هذه الآيات ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات وأعظم ما آتاه الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هذه المعجزة الخالدة الباقية على مدار الزمان فالله عز وجل يقول واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا هذا موقف الكافرين من الآيات سواء الآيات الكونية أو المعجزات هؤلاء يستهزئون بهذه الآيات تعالى أنه أرى قوم فرعون آيات وكل آية أكبر من مختها لكنهم لما جاءهم موسى بالآيات إذا هم منها يضحكون كانوا يضحكون من هذه الآيات استهزاء مع أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كما قال الله عز وجل فيبين الله عز وجل لأن هؤلاء الكافرين اتخذوا آيات الله عز وجل هزوا، واتخذوا أيضا ما أنذروا هزوا، وما هو الذي أنذروا به أنذروا بالعذاب فكانوا يضحكون مما ينذرهم به الرسل كما استهزأ المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آياتي وما أنزروا هزوة هذا كما قلنا يبين موقف الكافرين من الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها النبيين والمرسلين أنهم يتخذون هذه الآيات هزوة سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية كما اتخذوا كذلك ما خوفهم به الرسل هزوا فكانوا يستهزئون به كما قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فكانت هذه الشجرة فتنة لهؤلاء لأنهم قالوا كيف ينبت في الجحيم في النار شجرة والنار تأكل الأقشاب، فكانت هذه فتنة لهم، فبين ربنا تبارك وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون عليها، ف... فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، فكانت هذه فتنة لهم. وكذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفر لما بين الله تبارك وتعالى أن عليها تسعة عشر قال قائلهم تسعة عشر نتغلب على تسعة عشر دور ونخرج من النار فكانت فتنة واستهزاء هؤلاء بما أنذر به واتخذوا آيات وما أنذر هزوا ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه قول تبارك وتعالى من أظلم هذا استفهام لكنه استفهام إنكاري استفهام إنكار يراد به النفي يعني لا أحد أعظم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه والآيات هنا أيضا نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة إنها الآيات القرآنية أو الآيات الكونية فالمعنى ليس أحد أظلم لنفسه ممن ذكر أي وعظ وعظ بآيات ربه فأعرض عنها هناك آيات جاءت بنفس المعنى لكن ليست بنفس السياق يعني مثلا عند قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها هنا في سورة الكهف فيما كان آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه آية أخرى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ونحو هذه من الآيات فإذا قلنا هنا ليس أحد أظلم لنفسه ممن ذكر بآيات الله وقلنا في الآية الأخرى ليس أحد أظلم لنفسه ممن منع مسير الله فكيف نجمع بين هذه الآيات كيف نجمع بين هذه الايات اذا كان المعنى ليس احد اظلم من هذا والمرة تقول ليس احد اظلم من هذا يبقى ايهما اشد ظلما فالجواب هنا اما ان نقول ان المذكورين كلهم في الظلم سواء وهم في الدرجة العليا من الظلم يعني اذا قلنا من اظلم الناس نقول اظلم الناس على الاطلاق من ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ومن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن افترى على الله كذب هؤلاء قضم الناس وهم في الظلم سواء متساوون في, في الظلم والمعنى الثاني أن ينزل هذا منزلة لاختصاص، فيقال لا يوجد أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض، ولا يوجد أحد من المانعين ممن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فمثلا واحد ممكن يمنع الصدقة يمنع المال يمنع ابن السبيل كل هذا يسمى منعا لكن من هو أظلم المانعين على الإطلاق نقول أظلم المانعين على الإطلاق من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ممكن واحد يفتري عليك الكذب أو يفترى علي أو يفترى على أخي أو يفترى على زوجه أو كذا لكن من هو أظلم المفترين على الإطلاق من افترى على الله كذبا يبقى الجواب, الجواب إما أن نقول إنهم في الظلم سواء وأنهم تساووا فكلهم في الدرجة العليا من الظلم وإما أن ننزل ذلك منزلة إيه الإختصاص فإذا كان هناك افتراء أو إعراض أو ظلم نقول هذا أظلم الإعراض وهذا أظلم الافتراء وهذا أظلم المنع وهكذا فأعرض عنها أي لم يتقبلها أي لم يتقبل آيات الله عز وجل وليس هذا فحسب بل نسي ما قدمت يداه نسي ما قدمت يداه يعني النسيان هنا والترك والإهمال يعني أن هذا الظالم لم يكتفي بالإعراض عن الذكر والتذكير ولكنه تمادى في العصيان ونسي ما كان منه من كفر وجحود وإجرام وهذا هو حال الكافر حال الكافر يختلف عن حال المؤمن كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن إذا أذنب ذنبا كان هذا الذنب بالنسبة له كجبل يكاد أن يقع عليه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما المنافق إذا أذنب ذنبا كان هذا الذنب كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا هش كذا خلاص لكن المؤمن يرى ذنبه كجبل يوشك أن يقع عليه أو في أصل جبل يوشك أن يقع عليه وأما المنافق فيرى ذنبه أو ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا ولذلك كلما عظم إيمان المرء كلما عظمت واشتد خوفه من الله عز وجل ففي هناك صلة بين الإيمان وبين الخوف من الله عز وجل ومن الشعور بالتقصير والشعور بالمخالفة والمعصية من ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول إيه بيقول إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. أنتم بتعملون أعمال كبيرة لكن في نظاركم إنها إيه؟ زي الشعراء يقول كنا نعدها إيه من إيه من الموبقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ده بيقولوا المين؟ بيقولوا التابعين. ها وما لما يرى زماننا هذا يعني هذا بيقولوا في إيه؟ في قرن من القرون الفاضلة قلهم انتم بتعملوا اعمال هي في اعينكم اضق من الشعر كنا نعدها من الموبقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالكافر يعمل ما يشاء من كفر وجهود وعصيان وينسى ذلك لكن هل ينساه الله عز وجل ابدا احصاه الله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 وهذه عقوبة من الله عز وجل عقوبة من الله عز وجل أن يجعل الكافر لا يشعر بعظم ذنبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا عن الحق أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم لما مالت قلوبهم عن الحق خلاص يرى الحق باطلا والباطل حقا فهذه عقوبة أن يضرب الله تبارك وتعالى على قلب المرء بحيث هو لا يخاف من ذنب ألبتة ولا يتألم بل ممكن هو يفعل ما يفعل ثم يذهب فينام كأنه لم يفعل شيئا لكن المؤمن ذنب يؤرقه ومعصيته تأزه على التوبة هذا هو الفرق بين الكافر والمؤمن فالله عز وجل يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرة هذه عقوبة من الله عز وجل وهذه العقوبة من الله عز وجل لم تكن ابتداء من الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يظلم أحدا وإنما كانت هذه العقوبة لأنهم أعرضوا لأنهم إيه أعرضوا فلما أعرضوا فضع الله تبارك وتعالى على قلوبهم لما جاءتهم الآيات والبينات فلم يؤمنوا فآقبهم الله تبارك وتعالى بذلك كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به إيه؟ أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون لأنهم لما جاءهم الحق من الله عز وجل أول مرة ردوا هذا الحق فعاقبهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بإيه بتقليب أفئدتهم وأبصارهم بالشك الذي ينتابهم في كل شيء فلا يؤمنون. فالله عز وجل يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا والضمير يعود على إيه على المذكورين آنفا أي على هؤلاء الذين ذكروا بآيات ربهم فاعرضوا عنها ونسوا ما قدمت ايديهم ان جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي ازانهم وقرأ والاكنة اللي هي ايه الاغطية جمع كنان فبقى القلب كده متغطي لكن هذه الاغطية ليست للتدفئة ولكن لتحجب النور عن الدخول في هذا القلب فالقلب المحجوب عن النور لا يكون فيه نور البتة بل ما فيه هو الظلام الدامس فالله عز وجل يجعل على قلوب هؤلاء اكنة اغطية وفي اذانهم وقرا وفي اذانهم وقرا الوقر هو الثقل والصمم لكنه ليس الصمم او الوقر الحسي بحيث ان الواحد لا يسمع وانما هو وقر وصمم عن ايه عن الحق وقر وصمم عن ايه عن الحق ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فهؤلاء قالوا سمعنا السماع الحسي لكنهم في الحقيقة لا يسمعون سماع الانتفاع وهو المراد من السماع الحسي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الحواس لأجل أن نتعرف بها على الله عز وجل هذه الحواس سواء حاسة البصر أو حاسة السمع أو حاسة الشم أو حاسة الكلام كلها نعم ينبغي أن تكون هذه النعم معينة للعبد على تقوى ربي سبحانه وتعالى لا على العكس فإذا كانت هذه الحواس لا ينتفع بها الإنسان فهو كمن لا حست له فالله عز وجل يقول إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أي جعلنا هذه الأغطية على هذه القلوب كراهية أن يفقه أو لالا يفقه حتى لا يفقه فاعقبهم الله عز وجل لأنهم, إيه؟ لأنهم هم الذين بدأوا بالإعراض عن, التذ... عن آيات الله عز وجل حينما ذكروا بها وفي قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة يحث لأهل الإيمان على التفقه في كتاب الله عز وجل لان ما الفرق بين المؤمن والكافر ربنا سبحانه وتعالى حجب الكافر عن التفقه في القرآن عقوبة له فلا تكن كالكافر الذي حجب عن التفقه في القرآن ولكن عليك أن تتفقه في كتاب الله عز وجل عليك أن تعرف معاني هذه الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتأمل في المراد من هذه الآية وتلك وما ترشد إليه ترشد إليه هذه الآيات وما تدعو إليه وهذا هو التدبر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته تدبر معناه التأمل في هذه الآيات والنظر فيما تدل عليه من مآلات ومن معاني ينتفع بها الإنسان ففي هذه الآية حث على الفقه في القرآن الكريم وأنه ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن وأن يتعلم معناه كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون عشر آيات وما فيها من العلم والعمل وإن تبعهم إلى الهدى فليهتدوا يهتدوا إذن أبدا وإن تبعهم أيها النبي إلى الهدى والرشد، فلن يهتدوا اي لن يستجيبوا لك ولن يهتدوا الى الحق والى الصراط المستقيم بسبب ماذا بسبب زيغ قلوبهم وبسبب استيلاء الكفر والجحود والعناد عليهم فقوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وان تبعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا هل تفهم منه ان هو تيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم ابدا ليس هذا تيئسا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو إيه؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبتئس من عدم إيمان هؤلاء لأن هؤلاء لم يؤمنوا لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وجعل عليها غشاوة وجعل في آذانهم وقرة فلن يهتدوا إذن أبدا وليس هذا بسبب تقصيرك في الدعوة فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فكأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا عليك منهم فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب هذه الآية فيها بيان سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وبيان حلمه وعظيم فضله على الخلق أجمعين فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وفي الآية ايماء من الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم لبيان لماذا لم يعجل الله تبارك وتعالى لهم العذاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول في نفسه لماذا لا يعذبهم الله عز وجل فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا العجل لهم العذاب لكنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بما كسبوا لأنه سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة وسعت رحمته كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى ورحمة وسعت كل شيء وقال وربك إن ربك واسع المغفرة وقال الرحمن الرحيم وقال موسى عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وفي الحديث إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي والآيات في هذا المعنى كثيرة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة فالله عز وجل يقول النبي وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ولكن ليس تأخير العذاب عنهم بصارف له عنهم على الإطلاق وإنما سيأتيهم العذاب في الوقت الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يأتيهم إما أن يكون ذلك في الدنيا فتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما يعذبهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين بالقتل والجرح وسلب المال والذرية ونحو ذلك وإما أن يكون ذلك في الآخرة فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة والموئل اسم مكان يقال وأله فلان إلى مكان كذا يأله وألا إذا نجأ إليه ليعتصم به من ضر متوقع فالله عز وجل يقول بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة أي لن يجدوا منه ما يعصمهم أو يدفع عنهم العذاب والموعد يطلق على المكان كما يطلق على الزمان موعدنا في يوم كذا أو موعدنا مكان كذا فهم لهم موعد في مكان وفي زمان بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة ثم بين سبحانه بعد ذلك سنته في الأمم الماضية فقال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا تلك اسم إشارة تعود إلى القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى أهلكها بسبب كفرهم بسبب اعراضهم بسبب جحودهم بسبب تكذيبهم الانبياء والقرى جمع قرية والمراض بالقرية هنا اهلها ولا الجذر اهلها فهذا يدلك على ان القرآن الكريم يأتي بالالفاظ المتشابهة لكنها تدل على معان مختلفة ولا يكون هذا من المجاز لأننا عرفنا هنا أن المرد بالقرية إيه؟ الأهل وتلك القرى أهلكناهم إيه؟ لما ظلموا هي الجذر نقول أنها ظلمت لا الجدار لا يمكن أن يظلم وليس محلا للظلم ها؟ ليس محلا للظلم فقول تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا المراد بإيه بالقرى اهلها واسأل القرية التي كنا فيها هل يسأل الجنر لا هل يسأل الطرق لا انما يسأل اهل القرى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قول تبارك وتعالى لما ظلموا بيان لعلة اهلاكهم اي اهلكناهم اي بسبب ظلمهم ففي الاية بيان عاقبة الظلم وأن الظلم عاقبته وخيمة وأن الله سبحانه وتعالى يهلك القرى بأكملها إذا ظلمت والظلم هو وضع الشيء في غير محله الظلم هو التجاوز الظلم هو العدوان على الغير فالله عز وجل يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلك الظالمين موعدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يؤخره سبحانه وتعالى لحكمة أو يعجله سبحانه وتعالى لحكمة فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم وجعلنا لمهلكهم موعدا هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه